والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمود خليل القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء والغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مسقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إِلَّا خلى فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب البنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءا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 فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدَ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا يحلون فيها من أساور من ذهب وؤنؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحل لنا دار المقامة من فضله لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُم يَصِْخون فيهَا رَبنا أخرجنا نعمل الصالح ربنا أخرجنا نعمل صالحًا غَير الذي كُ نعملك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 بَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا ذَرَّةٌ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَقُسَمُ فيِلَّ جَهْدَأَيمَالهِمْ لإِ جَ أَهُم نَذير ل يَكَُّ أَهْدَ مِن إِخْدَأُمَم فَلََّا جَ أَهُم نَّذيرٌ مَا زَادَهُم إِلَّا لُفُورَ اسْتِكْبًَا فيِي الأرْرضِ وَمَكْرَ السَّي وَلَا يَحيقُ المَكْرُ السَّيءُ إِلَّا بِأَهْلِ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 وَكَانوا أَشَدْدَ مِنهُم قُوَ وَمَا كانَان اللَّهُ لُعْجِزَهُ مِنْ شَيْئٍ فيِي السَّمواتِ وَل فِي, في الأب إِهُ كَانَ عَلِمَ قَديرَ وَلَو يُآخِذ اللَّهُا سَذِمَا كَسَبُ مَا تَرَكَ على ظَهرِهَا مِن دَّ ولَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسِين وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ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 فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فقالوا, فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا نَزَّلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِن أنتم إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لئن لم تنتهوا لنرجمننكم ولا يمسننكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ا ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء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 اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَّا تُغْنِ وَلَا يُنقِذُونَ